بسم الله الرحمن الرحيم إذا دلدلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل من قال ذرة خير يره ومن يعمل من قال ذرة شر يره